شرعوا عن الوطن وسكن فيه وسكن فيه حار عليه حرام عليه ليه دمر ليه بتشابو يكوي شعب اخو وجرح الوطن قلوبيدي قلوبيدي قلوبيدي حرام عليك حرام عليك حرام عليك كلام الطيب والمدرس تعوك خلي تعوك الشاهد في كف مخنوم حرام عليه حرام عليك قالوا بشريف للشعب كرسي حرام عليه حرام علي şahid şahid havalar şahid Altyazı <gülüyor> M.K. Oh.